112. والذين هم على صلواتهم يحافظون 113. أولئك هم الوارثون 114. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 115. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.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 114. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 115. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إن نَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ دَر فَأَسْكَنَّهُ فيِي الأأَررض وَإِنا عَلَ ذَهابِ بِهلَ قادِرون فَأَن شَأَّ لَكُم بِجَ النَّاتٍ مِنَّ خِيلِ وَأََّ بِاللَكُم فِيهَا فَوكِه كَثيرَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبُثُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً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 112. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا أفلا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 يريد أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فترب 119. قال رب انصرني بما كذبون 110. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور 111. فإذا جاء 119. وعطت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وَلَا القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 112. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 113. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير إنِ فِي ذَلِِكَ لَ آيَاتِ وَإِن كُ لَمُ بِتَلين ثَُّ أَن شَأنَّ مِن بَعْدِهِمْ قَرنًا آخَرين فَأَسَلناافِيِم رَسُول أَنَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ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 112. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 113. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون